الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك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 وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وازواجنا وذرياتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك And you have لا your eels وَلَا is not Christmas The wickedness cannot Judge The wickedness cannot Port it اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين في كل مكان يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو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 الله أكبر الله أكبر.